الإحرام وهو نيه الدخول فيها لحديث إنما الأعمال بالنيات والطواف والسعي لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقوله سبحانه إن الصفا والمروة من شائر الله ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل متفق عليه وأمره يقتضي الوجوب وواجباتها شيئان الاحرام بها من الحلم لامره صلى الله عليه وسلم عائشه ان تعتمر من التنعيم وقال في الشرح ومن اراد العمره من اهل الحرم خرج الى الحلم فاحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا والحلق او التقصير لقوله وليقصر وليحلل والمسنون كالمبيت بمنى ليله عرفه لانه صلى الله عليه وسلم بات بها ليله عرفه رواه مسلم عن جابر وطواف القدوم والرمل في الثلاثه, في الثلاثة اشواط الاول منه والاطباع فيه لحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانه فرملوا بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواثقهم اليسرى رواه أبو داود وفي حديث جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ويبسي إزار ورداء أبيضين نظيفين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أحمد والتلبية من, من حين الاحرام إلى أول الرمي في الحج واما في العمرة فإلى استلام الحجر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا, استوى كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك الحديث متفق عليه وعن الفضل ابن عباس قال كنت رديث النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منا فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه الجماعة وعن ابن عباس مرفعا قال يلذي المعتمر حتى يستلم الحجر رواه أبو داود فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح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 ذكر بعد ذلك أركان العمرة واجبات العمرة وقد عرف بأن العمرة فريضة لأنها قرينه الحج في كتاب الله تعالى لقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر ولقوله تعالى واتم الحج والعمرة لله وقد ألف بأن الحج إذا هو وقت حجد لا يتم إلا به وهو ألقوه معرفة من فاته فاته الحج والاحرام به في الأشهر الحرم في أشهر الحج شوال من ذو الكعدة من ذو الحجه هذه أعمال الحج وعوقاتها وأما العمره فوقتها واسع تصح في السنة كلها إذا أهرم بها في أي شهد وأتم أركانها وواجباتها تمت عمرته فأركانها ثلاثة الإحرام وهو نية الدخول فيها كما أنه ركن في الحج فكذا في العمره وقد عرفنا أن الإحرام هو النية أن ينوي الدفولة في النسك وليس من شرطه التجرد ولبسه الثياب بل أحرم بقلبه وعليه ثيابه الصحة إحرامه وعليه فدية عن لبسه على الثياب ونهوها فالنية محلها القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فينوي أنه قد دخل في هذا النسك الذي هو الإحرام بالعمرة الركم الثاني الطواف عن مثل الطواف بالبيت وصفته أركانه مثله الركم الثالث السعي بين صرحة والمروه. كما انه من أركان الحج فكذا من اركان الأمر قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق امر من الله بالطواف بهذا البيت وقال تعالى ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين بدا بالطائفين ومثل ما قوله وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود كذلك السعي قال الله تعالى إن الصفاء والمروه من شعائر الله فمن حج البايت وإعتمر فلا جنه عليه أن يطوف بهما قد يقال ما في الآية إلا ما في الحرج أي لا حرج عليه إذا ضعف بهما فدل على أن الطواف بهما ليس مواجب خبر أن يكون ركنا ولكن لما ذكر الله أن الصباح والمروه من شعائر الله فدل على أن لها عبادة فإن كل شعيرة من شعائر المناسك لها عبادة فعرفت من شعائر الله ولها عباده ومزدلفه من شعائر الله وفيها عباده ومنى من شعائر الله وفيها عباده والحرم البيت الحرام من شعائر الله وفيه عباده فاكثر الصحه والمروه من شعائر الله وانما نفي الهرج عن ما كانوا يفعلونه قبل الإسلام كانوا يسعون بينهما لأجل صنمين صنم على الصفا اسمه إساف صنم على المروه اسمه نائلة فكانوا يسعون بينهما لأجل أهالين الصنمين فتحرجوا في الإسلام فأخبر الله أبي أنهما من شعائر الله فلا تتحرجوا من السعي بينهما وفي حديث مشهور قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فأتبه يعني فرضه فدل على أنه فريقه كذلك هديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هديم هل يطف بالبعيد وبين الصفا والمروه واليقصر والأحلال متفق عليه وعمره يقتضي الرجوم. وذلك لأنهم لما قدموا من المدينة محرمين بالحج أمرهم أن يقلبوها عمره ويسمى هذا فسخ الحج إلى عمره أقدم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجه وليس عندهم عمل الا في اليوم الثامن فكره بكاءهم هكذا الى اليوم الثامن بدون عمل فامرهم ان يتحللوا وهذا خاص اما الذين ليس معهم هدي واما الذين ساقوا هديا فإنهم بقوا على إحرامهم لقول الله تعالى ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وماهل الله فحبسهم الهدي عن أن يتحللوا فأنتم أيها المهلمون بالحج وليس معكم هدي لا حاجتين بقائكم اجعلها امره اطوفوا بالبيت سبعه اشواط واروى اطوفوا بالصفاء والمروه وقصروا من رؤوسكم وتحللوا ففعلوا ذلك تطيبوا ولبسوا اللباس وجامعوا النساء وفعلوا المحظورات ما بينها اليوم الرابع الى اليوم الثامن وهل يقصر وليحلل فامره بكوده فليطوف وبين الصباح والمره يقتضي الوجوب هذه اركان العمره واجباتها شيئان الاهرام بها من الميقات إذا كان قادما إلى مكة يريد أن يعتمر فمر بالميقات فيحرم من أقرب ميقات يمر به فالإهرام بها من الميقات يعتبر واجبا من الواجبات التي تجبر بدم وكذلك الذين بمكة يريدون عمره يخرجون الى ادنى الحل فيحرمون من ادنى الحل وهو ميقات العمره الا أن ان عائشه ما كملت عمرتها منعها الحيض ان تكمل عمرتها كغيرها من الذين ليس معهم هذه وبقيت على إهرامها إلى اليوم التاسع طهرت في اليوم التاسع وبقيت على إهرامها وفي اليوم العاشر تحللت طافت وسعت ورمعت وقصرت لم تعتمل عمرة مشتقلة أخوات وأموات المؤمنين لما قدمنا مكة أطهنا بالبعيث وبالصفاء والمرأة وتحللنا وجعلنا عمره وأحرمنا بالحج في اليوم الثامن حيث ليس معهن هدي فكانها وجدت في نفسها قالت أرجع صاحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج فأمر أخاها أن يعمرها من التمعيم فرج بها حتى جاءت إلى التمعيم وأهرمت من هناك ومما دخلت وطافت وسعت أهل الحج فدل ذلك على أن الأهل من كان في لا يحرم من مكة بل يخرج إلى ادنى الحل ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد العمره في سنة ثمان وفرغ من قسمه غنائم حنين وكان في الجرانة احرم من الجرانة ودخل وكمل عمرته فمن كان في يريد العمره يخرج إلى أدنى الحل إذا خرج عن طريق جده وصل إلى نهاية حدود الحرم الحديبة كانت خارج الحدود فيهرم من طرفها كذلك التنعيم خارج الحدود والجعران خارج الحدود وعرضها خارج الحدود فيحرم من خارج حدود مكه فلا بد ان يحرم بها من ادى الحلم يقول الشارع الذي هو ابن ابي عمر الشارع يطلق الشرح على شرح, الم... شرح الم... المقنع لابن ابي عمر قال ومن اراد العمره من اهل الحرم خرج الى الحل فاحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلاف إلا انهم كرهوا اهل المقيمين بعرفه من الحج ان يترددوا الى الميقات ليحرموا بعمره كما يفعله بعض الناس كل يوم يأتون بعمره لأن هذا ما كان من فعل الصحابة ولا من فعل السلف ولأن إقامتهم بمكة الحرم وصلاتهم أمنية اعتكامهم وطوافهم أفضل من العمرة التي ينشئونها من التنعيم ونهوه كذلك وكذلك الواجب الثاني في العمره الحلق او التقصير لان الله تعالى ذكر بقوله محلقين رؤوسكم مقصرين لا تقافون فذكر أنه بعضهم يحلق وبعضهم يقصر من رؤون راسه فالحلق او التقصير في العمره من الواجبات والواجبات هي التي يجبرها دم اما سنن الحج الحج له سنن أفهم سننه المبيت بمنى ليله عرفه يسن للحجاج ان يهدموا يوم الترويح يوم الثامن اذا كانوا قد تحللوا ويذهبون الى منى يصلون فيها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبكاءهم في منى هذا من, من السنن ولكنه من السنن المؤكدة وقد ذهب بعضهم إلى انه ركن وبعضهم إلى انه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الحجاج باتوا بهنى ليله عرفه كلهم ما ذهبوا الى عرفه الا في صبح اليوم التاسع باتوا في منى وصلوا بها خمس صلوات فدل على أنه من اعمال الحج ولكن لما لم يات الامر به اعتبر من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليله عرفه هكذا بهذه عهده جابر الطويل عند مسلم غيره ولما بعث بها كان قدوه لغيره فالما بيت بها اعدوه من السنن ولكنه من عاشد السنن الان هؤلاء المطوفون يريدون اراحه انفسهم ويحرمون حجاجهم من هذه السنن فهم يسكنونهم في مكه اي في مساكن واذا جاء في اليوم الثامن ساروا بهم راسا الى عرفه فان في عرفه في اليوم الثامن وباقوا الى اليوم التاسع فحرموهم من هذه السنه المؤكده ان يبيتوا به منها ليله عرفه فيكون في ذلك خلل في حجهم وكذلك ايضا اذا جاءوا بهم من عرفه ليله العيد مروا على مزدارفة مر الكرام فلا يبيتون فيها ينزلون لإغلاق الحصيات أول الصلاة يسيرون بهم إلى ميناء حتى يريحوا سيارتهم ويريحوا أمانهم من مكة إلى عربة ومن عربة إلى ميناء وهكذا ولا شك أن هذا خلل. فالحاصل أن عند الجمهور أن المبيت في مناء الليلة من السنن من ترك أول أشياء له ولكنه ينقص عمله حقا الثاني من السنن اضطواف القجوم الحجاج إذا كانوا محرمين بحج أو براء أو بقران فإنهم يطوفون بالبيت ويسمى طواف الكدوم وهو سنة مؤكده وذلك لأنه تحية مكة أول ما يقدمون يبدأون أبي هذا الطواف ألأنه من أفضل الأعمال فيقولون أتهيت مكة هذا الطواف فإن كان معتمرا فالطواف ظل عمرة وإن كان قارنا أو مهلدا فطوافه للقدوم ويعتبر سنه من تركه لمشقه فلا شيء عليه ولكن فاتته الفضيله الثالث من السنن الرمال في الاشواط الثلاثه الاولى من طواف القدوم او من طواف العمره الرابع الاطباء فيه هذا هذه اربعه من السنن الدليل حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكتة وضع ثم طاف بالبيت مع انه كان قارنا فطوافه للخجوم تطهر وطاف بالبيت فهذا هو طف حكم طواف القجوم وكذلك أن ابن أباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني بعضهم اعتمروا من الجيران فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على, على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود وهذا هو الاضطباع وفي حديث جابر الطويل يقول حتى أتينا البيت معه فاستلم الركن الذي هو الحجر الأسود فرمل ثلاثا ومشى أربعة هذه تعتبر من سنن الحج الرمل هو إسراء المشي مع مقاربة الخطأ وأول ما شرع في طرف عمرة القضية التي في سنة سبع وراء ذلك لأن أمر ما قدمو وتملنه منه سبعمائة قال أهل مكة. يقدم عليكم قوم قد وهنتهم هم يثرب يريدون بذلك أن يقللوا من شأنهم أي أنهم ضعاف مهزولون فلا تخافوهم فالهم التي في يثرب يعني في المدينة قد أوهنت قواهم أفهم وضعاف لا يخافون سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يغيظ كفار مكة فأمر أصحابه أن يرملوا ثلاثة اشواط وكان أهل مكة يمرون إليهم جلسا على الجبل الشمالي الذي يسمى قعايقعان فلما جلسوا ينظرون إليهم كانوا يسرعون في هذا الطواف يرملون فيه يحزون مناكبهم ويقفزون فقال أهل مكة كيف تقولون إنهم وهنتهم الحمى ما هم إلا كالغزلان يعني أنهم تعجبوا من نشاطهم أين الحمى وعين اثرها ولما فعلوا ذلك في عورة القضية أصبح كأنه سنة فرمل في طواف القدوم لما جاء مكة وكذلك أيضا رمل في طواف العمره التي من الجعرانة فيكون الرمل في أول طواف في سنة ثمانة من الجعرانة ولم يتأثر له الحج فارمل في ذلك الطواف وفي سنة عشر من قدم مكة رمل أول طواف ما يسمى طواف القدوم وكذلك إذا صحابتهم معه رملوا فأصبح الرمل سنة لماذا نرمل وقد فات المحل فات محله الذي هو إظهار الكبة أمام الكفار ألن تذكر الصحابه الصحابة وإظهار نشاطهم ولنتذكر ايضا غيظ الكفار وحنقهم على المسلمين ومحاولتهم ان يقللوا من شان المسلمين فهذا هو السبب في هذا الرمل واما الانطباع فصفته ان يجعل وسط تحت إبطه الأيمن وطرفه على منكبه الأيسر ليكون المنكب الأيمن بارزا المنكب والعرض الإزار تحت الإبط الأيمن وطرفاه على المنكب الأيسر وهذا فيه ايضا إظهار الجلد وإظهار التقوية فأما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة بدءا من الحجر الأسود الذي هو الركن ثم بعد ذلك ينتهي بنهاية ثلاثة أشواط الأربعة الباقيات يمشون فيها مشيا عاديا واما الارتباع فانه يبقى عليه يبقون عليه الى ان يكملوا هذا الطواف الذي هو طواف القدوم او طواف العمره وحتى يصل ركعتي الطواف ثم بعد ذلك يسمى يسوون ارضيتهم على مناكبهم اذا توجهوا للسعي ان كان عليهم سعي هذا سبب شرعيه الرمل والاطباع ذكر من السنن التجرد تجرد الرجل من المخيط عند الاهرام وان يلبس ازارا ورداء ابيضين نظيفين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وان يحرم احدكم في ازارا ورداء ونعلين وهكذا اهرم النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه إزار شده على أورته وعليه رداء ألقاه على ظهره ولبس نعلين في قدميه فكان هذا هو لباسه كذا لباس غيره ولا شك أيضا أنه يعتبر من الواجبات. أن يتجرد من المخيط فلا يلبسوا السراويل ولا الثوبان ولا القميص الذي له أكمان وله جيب ولا, ولا القبعة الأقمية ولا الفروة ولا العباء التي لها أكمام يخرج الأكمام يديه من الأكمام. ولا جبه ولا ما يسمى بالفاني له نهوها يعني الأشياء المخيطه على قدر جزء من البدن يتجرد منها عند الإهرام واذا لبيت شيئا منها فعليه فدية كفدية مهرور كما سبق كذلك أيضا يكشف رأسه كشف الراس أيضا من الواجبات لا يلبس على رأسه شيئا لا يلبس الإمامة ولا القلنسة الطاقية أبل يكون رأسه مكشوفة هذا أعدهم من السنن كما أنهم ذكروا ان أن من المهضرات التغطية الرأس ومن المهضرات لبس المخيط أفهم فعل ذلك أفقد فعل مهورة أكذل علشان من السنن التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي إذا كان مفردا أو قارنا يلبي من حين يحرم ويبقى ملبيا إلى أن يبدأ في الرمي في اليوم العاشر النبي صلى الله عليه وسلم أبقي محرمًا خمسة عشر يوما أو قريبا من ذلك لأنهم أهرموا في النصف الأخير أو نصف العشر الأخيرة أي في خمسة وعشرين من الكعدة خمسة من الكعدة وعشر من الحجة وهم مهلمون وهو يلبي في هذا كله يلبي في طريقه ويلبي في طوافه ويلبي في عربه ويلبي في مزدلفه ويلبي في منها اذا ان بدا في الرمي فقطع التلبيه اعتبروا التلبيه من السنن وقالوا ان الابشار والاديه لا تصل الى الواجب ولكن حيث انها شعار وعلامه للمتمسك لمن اهرم بنسك فإنها تعتبر شعارا فهي مؤكده حتى ذهب بعض العلماء الى انها ركن والاركان لا يتم الحج الا بها ولأنها علامة على أنهم مسلم ليس العلامة اللباس اللباس الرجل يرتدي في غير متعة يجوز أهل الإنسان في بلده أن يلبس ازارا ورداء مع أنه مقيم ولا نقول إذا رأينا من عليه إذار ورجاء هذا محلم فلنقول هذا لباس عادي ولكن إذا رأينا من يجهر بالتلبيه نقول هذا محرم. بهج إن كان في موسمه أو بعمره فتعتبر التلبية شعارا لكل من تلبس بها بهذه الأنساق هكذا يستمر إلى أن يبدأ في رمي الجمرة، وأما في العمره فيبدأ, فيبدأ من أول الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، إذا شرع في الطواف باستلام الحجر يتوقف عن العمره. لأنه شرع في أسباب التحلل يعني الرمي من أسباب التحلل والطواف بالبيت العمرتي من أسباب التحلل في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمه عند مسجد الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هكذا ذكر ابن عمر انه انما لبى لما ركب راحلته واشتوت به عند المسجد عند مسجد بن قد اختلف متى اهل النبي صلى الله عليه وسلم متى لبى فقال بعضهم انه لبى وهو في المسجد في مصلاه بعدما صلى بركه صلى الفجر لبى وعقد النيه ثم كرر ذلك لما ركب لما ركب راحلته اعاد التلبيه ثم لما كان في البيداء لما استوت به في البيداء بذلك المكان المتسع جاهر عظام التلبيه فبعضهم يقول انه ما لبى الا في البيداء وبعضهم يقول ما لبى الا لما ركب والصحيح أنه لبى في مصلاه ولبى لما ركب ولبى لما استوى فيه راهلته على البيضاء لما وصل إلى البيضاء المتسع هذه التلبية إلى كانها أنها سنة ومعناها الإجابة المتنسك بالنسك يقول لبيت يا رب أنا مجيب لدعوتك إجابة بعد إجابة أنت إذا دعاك أحد أبويك تقول لبيت يا أبتي تجيبه بالتلبية فكذا اجابه دعوه الله تعالى امر الله ابراهيم فقال تعالى واعزم الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر فلما امر الله ابراهيم كان الذين ياتون مجيبين لدعوته اذا اقبلوا الى مكه تلبوا ورفعوا اصواتهم إذا احرموا لبيت لبيت أي نحن المجيبون لدعوة وقيل إن التلبيه مشتقة من لب بالمكان الباب هو الشيء الذي يرسق بالمكان ومعناها أنا مقيم على إجابتك وعبادتك إقامة بعد إقامة فهكذا شرعيه هذه التلبية ثم أذكر انه يكررها كلما تغيرت به حال إذا أهاب طوادياً ومن خفض لبى وإذا ألا نشزاً أو كان مرتفعا لبى وإذا سمع مربيا لبى وإذا تلاقت الرفاق لبى وإذا ركب راحلته لبى وإذا نزل منها تذلك لبى واذا صلى مكتوبه لبا واذا اقبل الليل لبا واذا اقبل النهار لبا واذا فعل محبورا ناصيا لبا يجدد هذه كل الاحوال التي بها شيء من التغير اذا تغيرت حاله من حالاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلبي بهذه التلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك يكرر كلمه لا شريك لك مرتين وذلك لتغيير تلبيه المشركين المشركون كانوا قبل يلبون بقولهم لبيك لا شريك لك. ثم إن الشيطان يتصور لامر ابن لهي الخزائي في صورة انسان. فلما قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، قال الشيطان أقول الا شريكا هو لك. فأنكر ذلك أمر فقال إلى مهبوغ في ذلك يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكان المشركون هكذا يجعلون فيها شريكا وكان النبي صلى الله عليه وسلم همكتا إذا سمعهم اذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول لهم قد اقد كيفوا على هذا فانه صحيح ولكنهم يفسدون ذلك بقولهم لا شريك هو لك فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله لا شريك لك مرتين وذكر ايضا الاعتراف إن الحمد والنعمة لك الحمد لك وحدك والنعمة منك وحدك ويسائر النام وكذلك الملك لله وحده إن أشرك لهم ذلك كله كان الصحابة يزيد بعضهم فبعضهم يزيد بقوله لبيك وسعدك والخير كله بيدك والشر ليس إليك نحن عبادك الوافدون إليك الراغبون فيما لديك ولا يغير عليهم وبعضهم يقول لبيك إن العيش عائت الآخرة وبعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا التعبد التذلل يعني ان يقر لك بالعبوديه وبالتذلل ولكنه صلى الله عليه وسلم لازم تلبيته ولم ينكر على من زاد فيها او اضاف اليها شيئا أن يقول عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديك رسول النبي صلى الله عليه وسلم أمن جمعا إلى ميناء فلم يزل يبيه حتى رمى جمرة العقبة أرواه الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما أنصرف من عرفه اردف اسامه بن زيد اراكب معه خلفه على راحلته ارى وذكر انه يلبي من حين صرف من عرفته الى امته مزدلفه ولما اصبح في مزدلفه وعزم على ان يتوجه الى منى أردف الفضل ابن عباس أن يقول الفضل لم يزل ربي يلبيه حتى رمى الجمرة وكذلك أيضا يقوله أسامة ما زال يلبيه حتى رمى الجمرة العقبة إذا بدأت الرمي اتوقف لأن الرمي يكون متواليا يكبر من كل حصاته الله اكبر الله اكبر فلا يمكن ان يربي وهو يكبر فدل على انه عندما بدا في توقف عن التلبيه اكد ذلك ايضا أن يقول ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجار يعني في العمره لا يزال يلبي الى ان يبدا في استلام الحجار ثم يتوقف ويشتغل في الدعاء هذه اركان الحج وواجباته وسننه سننه كثيره ولكن اقتصروا على المشهور وهذه عبر اركان العمره وواجباتها وسننها يقول فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به وكذلك عمرته لا يتم الا به الا المحصر اذا افصل فقد قال الله تعالى فإن أحسرتم فمستائسر من الهدي أفه المحصر إذا منع من إتمام حجة أفه إنه يذبه هديا ويتحلل أمن ترك الاحرام لا يستحفاجه لا يقال انه حاجنا لمعتمد لانه ترك النيه وترك ترك العمل الذي هو الاحرام مع انه نيه ومن لم يقم في عرفه الحج وعليه ان يتحلل بعمره لانه ترك الركن الاكد الحج عرفه وكذلك من ترك الطواف او من ترك السعي ما تم حجه لا تمت عمرته اذا اتركه أخره يبقى على احرامه تحرم عليه يحرم عليه النساء الى ان يتحلل بالطواف او بالطواف الى السعي لقد اختلفوا بالسعي حيث ذهب العظام الى من الواجبات وان من تركه فانه في فدياه في هذا الزمان لما هدم المسعى القديم وفتح المسعى الجديد اختلف المشايخ فكثير منهم يقولون ان هذا لا يجوز السعي فيه لانه خارج اما بين الصفا والمروه ولما ان بعض المسائح اخرا وجاء ولم يجد المسعى القديمة مفتوحا افتاح بعضهم بانه محصر يدبح هديا ويتحلل وأفتأه بعضهم بأن السعي من الواجبات التي تجبر بدم ولكن استقر الأمر على أن السعي على أن المسعى الجديد إلى جانب المسعى القديم وأن من سعى فيه أجزعه ذلك لأنه سعى بين الصفاء والمروه وذلك لأن الصفا كان من في جهة الشرق ولما أرادوا أن يحددوا المسعى أي بجدارين جداراً عن اليمين وجداراً عن الشمال احتاجوا إلى تهديده وظنوا أنه يكفي فشق الصفاء وازالوا طرفه الشرقي وكذلك فعلوا بالمروه وهدموا بيوتا كانت ملتصقه بالمسعى من جهه الشرق عدموها وجعلوه بهذه الصفه فهكذا ودل ذلك على ان الصفه كانت ممتده فالذي أسعى في المسعى الجديد يسعى بين الصفه والمروه لانه ممتد كما ذكرنا اي شرقا وغربا كما رايناه وراه غيرنا قبل ان يشقى ويحدد اما من تركوا واجبا من الواجبات يعني ترك المبيت بمؤمنه او المبيت بمزدلفه او انصرف من عربه قبل الليل او بعد بعدما تجاوز الميكات او ترك طواف الوداع او ترك الحلقاء والتقصير يعني ترك شيء من واجبات الحج او واجبات العمره فحجه صحيح وكذلك عمرته ولكن عليه دم ان يتم به حجه الدم هو ذبح واحده من الغنم من الظن أو الماز من ذكورها او التي تجزئ في الاضحيه ويجزئ عن الدم سبع بدنه او سب ابو هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم فتعتبر هذه انساك تسمى انساكا يعني عبادات وتسمى عظم مناسك قال الله تعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فسماها مناسك يقول وهو مقيس على دم الفوات دم الفوات مثل الاضحيه لقوله تعالى فمن فإن احسرتم فما استيسر من الهدي اي من لم يتأسر له ان يتم حجه لعجل احصار فعليه دم فما استيسر من الهدي فكذلك من ترك من الواجبات واجبات الحجه والعمرة حتى لو ترك الحلقه نسيانها او التقصير اعتبر ترك واجبا فعليه دم لكن إذا ترك الحلق أو التقصير وتذكر قبل أن يمس امرأته ولو بعد أن خلع له الثياب فإنه يتمكن يأخلع الثيابه ويلبسوا إحرامه ويذهبوا إلى الحلق ويؤذروا بهذا يقول من ترك مسمونا فلا شيء عليه أي من السنن التي هي عتذيرة كما ذكرنا إلا أن آتدها المبيت بميناء فلا إلا وكذلك من آتدها الرميع الجمار من آتدها الدعاء بعد رمي الجمار وكذلك من آتدها الدعاء في عرفها والإستار فيه من الدعاء وذكر الله بمزدالفة لقوله تعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام ومن آتدها التلبية فهذه من آتد السنن ومع ذلك إذا تركها فلا شيء عليه وحجه أو أمرته صحيحه لعدم النص في ذلك والله أعلم الله الله mm I'm الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله وقاذفه أيضا وذلك ردة ولا يسلط الإسلام قتلا بأوكدي وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه فلولا وعند الله يفلح من هدي ومن تاب من قذ ذمر قذل علمه وتحليله لم يبرث المتاكد خف الله في ظلم الورى واحذرنه وخف يوم عض الظالمين على اليد ولا تحسدن الله عن ذاك غافلا ولكنه يملي لمن شاء, ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالمين سيأخذه واخذا وبيلا وعن يدي ألا إن ظلم الناس ذنب معظم أتنص في تحريمه بالتوعد. ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا وإن يشعي المظلوم يقتص في غدي ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد؟ لا تغترر من من يسامح فلا تغترر من يسامح في الدنيا وادح حقوق الناس تسلم وترسل إذا, إذا كان دين المرء فهو عن الرضا متى لم يوفى متى لم يوفى يبقى كيف بمشهدي؟ ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلوم ولا يدي وإن لم يصدقه الولي ولا اتى ببينة العدوان ظن هو الهدي بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه يتكلم عن القدر الذي هو الرنق في الزنا يقول وقاضي هو وذلك ردة ولا يسكف الإسلام قاتلا بأوكده هكذا قاضي النبي صلى الله عليه وسلم من رماه بالزنا، فإنه يعتبر مرتدا، وذلك ردة، هكذا، ولا يسقط الإسلام قتلا هكذا قال إذا أسلم، فإنه إذا يسقط إسلامه القتل بل يقتل حدا هذا إذا علم أن إسلامه لاجل أن يسقط عنه القتل أنه كان معاندا فلما قذف النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله أظهر الإسلام والظاهر أنه خاف أن يقتل فقال أنا أسلمت لا تقتلوني فيبقى حلال الدم أما خافت أنه يقتل أنه يريد بذلك قائد ترك قتله لكن يقول بعد ذلك وان كان ذا وإن كان لا كفر فأسلم أبقه في الأولى وعند الله يفلح من هدي هكذا إذا كان الإنسان كافرا فأسلم فأبقه أبقه في الكون المختار الكون الأولى وعند الله يفلح من هدي من هداه الله تعالى فانه يكون من المفلحين إلى أسلم الكافر حقا ندمه بإسلامه ولو كان قد قذف ولو كان قد زنى ولو كان قد هجر ولو كان قد هجر ولو كان قد معلم الإسلام يجب ما قبله هكذا جاء في الحديث يقول ومن تعب من قذف المرء قبل علمه وتهليله لم يبرأ في المتأكدين يقول من تعب من قذف المرء لم يبرأ حتى يعلمه ويستهله يقول أنا قدفت فلانا ورميته بالزناء أو هلانا وهما علم عني وأنا الآن تبت وأريد أشتر ولا أحب أن أفتح بذلك ولا حاجة إلى أن أقول حل لني فإني قد قذفتك فهل يبرأ بذلك يقول لا يبرأ حيث أنه قد أعلن بين الناس وحفصها بأنها فلانا الزنى فإذا نشر بين الناس واشتهر أنه ولو ما علم مطلوب وقال إني ثبت الآن أني اريد ان اشكر على نفسي ولا حاجه الى ان اذهب اليه واقول اني كذبتك لا يبرأ حتى يحلله ياتي اليه ويقول عبئني حللني فاني رميتك لانهما يلحق به شيئا يلحق بالمكذوف عيبا فلا بد أن يحللها أتكلم بعد ذلك على الظلم يقول خف الله بظلم الورى واحبر أنه وخف يوم مع الظالمين على اليد أخذ من كونه تعالى ويوم امي الظالم, الظالم على يديه يا ابو باريمه على ايديه يقول يا ليتني تصحت مع الرسول سبيلا كيف اتشيبها يعني حسره من شده الحسره ارض على شفه ويتمنى انه ما فعل وانه اسلم لكن الكلام خافنا على ظلم الناس على ظلم الورى خف الله في ظلم الورى الورى يعني الناس الخلق واحذر انه واخاف يوم عرض الظالمين على اليدين اما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله قال الله تعالى إن الله لا يغفر أي شرة به فالشرك لا يغفر ابل يعذب صاحبه ان كان شركا أكبر خلد وان كان شركا اصغر عذب بقدر شركه ويعتبر الشرك ظلما قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم ويعتبر الكفر ظلما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون وذلك لان الظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به فلذلك يكون الذي اشرك قد وقع في الظلم فهذا معنى قوله وخاف يوم عرض الظالمين على اليدين يعني في قوله تعالى يوم يعرض الظالم على يديه ولا تحسبن الله عن بعث غافلا اخذ من الآية التي في اخر سوره ابراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم أن تشخص فيه الابصار هكذا اخبر الله أنه ليس بغافل أما يجازي الظالمين بظلمهم بالدار الآخرة فليحذر من يظلم الناس لا تحسب الله غافلا عن عمل الظالمين عن ذلك أنات غافلة ولكنه يوم لي لمن شاء إلى الغداء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يهلته يملي له يعني يؤخره قال الله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين يعني أنه يمهلهم ويؤخرهم ويعطئهم ويقويهم ويغنيهم ويتقدون أن ذلك دليل حظهم أو دليل رضا الله تعالى عنه عنهم وهذا اعتقاد خاطئ ولذلك أن يقول بعضهم بعض الشعراء لا يحسب الظالم في ظلمه أهمله الكادر أم أمهلا ما أهمله بل لهم موعد ليجدوا من دونه موئلا أن الله تعالى ما أهملهم يمهل ولا يهمل يمهلهم ويملي لهم ويؤخرهم ويغنيهم ويقويهم ويمدهم ويعطيهم وهم على ظلمهم ويحسبون أنهم على خدى ولكن إلى بجاء يأخذهم إن الله عليهم للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد وقد هذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم العباد وقال الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله ويشرك بالله وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بينهم القصاص لا محالة ودوان لا يبعو الله به وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين نفسه فأكد وكرر وشدد في مظالم العباد لا يترك الله منه شيئا والقصاص في الآخرة من الحسنات يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من أمن الآيش له الجرهم ولا جنار فقال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيره كثيرة ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا واخذ معاهم هذا وسفك دم هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته وكل من سيئاتهم فطرحت ثم طرح في النار هذا معنى قوله لا تحسبن الله عن ذاك غافلا ولكنه يملي لمن شاء الى الغزي فلا تغتر بالحلم عن ذنب ظالم سيأخذه أخذ ربيلا وعن يدي اي لا يغتر الظالم بالحلم حلم الله تعالى وإمهاله وتأخيره وعدم معجلته بالعقوبة لا يعتقد أن ذلك دليل على أنه على هدن وعلى صواب الله تعالى حليما لا يعجل ولعجل ذلك يؤخره ولا يعجله بالعقوبة فإما أن يعاقبه عاجلا في الدنيا بعقوبة ظاهرة وإما, وإما أن يؤخر ذلك إلى يوم القيامة هاتلا لا تغتر بالحلم سيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر ألا إن ظلم الناس لنب معظم أن أتنص في تهريمه بالتواعج من الناس يكون في أموالهم وفي أجمائهم وفي أعراضهم الذي يظلم الناس يتدع على أموالهم يأخذها سرقه أو غصب أو نهب، هذا ظالم والذي يتدع على ابدالهم ضربا أو طعنا أو قتلا هذا ظالم والذي يتدع على أعراضهم يقدح بأعراضهم ويعيبهم ويرميهم بالماء بالعظائم هذا عظ ظالم على ان ظلم الناس ذنبا معظم قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اروي ان الله تعالى يقول للمظلوم لأنصر أنك ولو بعد حين وأن دعوة المظلوم ترفع إلى الله لا يحول بينه وبين الله حجاب ليس بينه وبين الله حجاب يحذر الظالم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم الكيامة أي ظلم الناس والاعتداء عليهم إذن بن معظم أتى النص في تهريمه بالتوعد ويرجى لغير الظلمه فأنه غدا وإن يشعر مولون فيه غدي يرجى لغير الظلم غفرانه الذنوب التي دونه ليس فيها ظلم العباد وليس فيها شرك يرجى ان الله يغفرها اراد ان يعني في يوم القيامه اما المظلوم فانه اذا جاء يوم القيامه يقال هذا الذي ظلمك فاقتص منه فيقتص منه حتى روي ذلك في البخائم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا تؤدن الحقوق حتى يقتص للشاءة الجمعاء من الشات القرن الغنم منها ما هو ليس له قرون وتسمى الجنه ليس لها قرون تنطح بها ومنها ما هي لها قرون فاذا نطعت مئه القرون الجنه فقد المتها فلا بد انه يقتص لهذه من هذا فإذا كان هذا في ظلم الحيوانات بينها مع أنه لا حساب عليها فكيف بظلم الناس يرجع لغير الظلم غفرانه الذنوب التي يدون الظلم يرجع انها تغفر غدا يوم القيامه واي شيء المظلوم يقصد من الظالم يأخذ من حسناته في غدا يعني في يوم القيامه هذا ما يتعلق بالظلم ذكر بعد ذلك من يشح بماله ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد يشح يعني يمنع الحقوق يمنع حقوق الله التي في ماله ولا يؤدي الحقوق الواجبات فيمنع الزكوات التي في ماله وكذلك لا يكفر كفارات التي تجب عليه كفارات النهوة وكذلك لا يؤدي النذور التي نذرها ولا ينفق النفقات الواجبات عليه لمن تلزمه مؤونته هذا هو الشفية ذكر أن ابن عمر أو ابن عباس طاف مرة بالبيت وهو يردد قوله ربكني شح نفسي يكرر هذا هذا الدعاء أهل قول الله تعالى ومن يوقع شح نفسه أفأولئك هم المفلحون من وقي شح نفسه وقي الشر كله ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبات يعني في الدار الآخرة فلا من ممن يسامح في الدنيا لا تغتلل وتقول إنه لانا عليه عقوكم مع ذلك ما عداها ومع ذلك نراه في حياته سنة سليما نراه صحيح البناء البناء, البناء البناء فكيف مع ذلك لم يعاقبه الله فيقول لا تقترر ممن يسامحه الدنيا لا تقترر ممن يسامحه الله تعالى وعجله بالعقوبة وأدي حقوق الناس فاسلام وترشد حقوق الناس في أموالهم أديها حتى تسلم من المطالبة بها بالآخرة إذا كان دين المرء فهو عن الرضا فتى لم يوفى يبقى كيف بما يشهده الدين الذي هو دين المال أدين مالي أخذه عن الرئمة فإذا لم يوثى لم يوفيه في الدنيا أكيف بمشهد يبقى متى لم يوفى يبقى يبقى في دمته أكيف بالمشهد يوم القيامة لا شك أنه يؤخذ الحق منه كاملا ثم يقول ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عنه بالظلم ولا يدي فلا يديعني ولا يدعو دي أرؤي أن رجلا وجد رجلا على امراته يزني بها فضربهما بالسيف فقتلهم جميعا. فلما أرؤية ذلك ألم يقتل؟ ألي أنهم قتل هذا الزاني الذي فجر ممرعته؟ فمن قتل زانيا بزوجته؟ فلأ قصاص عليه. لا قصاص من ذلك المعتدي. ولادية وإن لم يصدق الولي الولي لذلك المقتول ما صدكه وليس هناك بينه العدوان أفا إنه يغمن وإن لم يصدق الولي ولا أتى ببينة العدوان ظن منه الهدي اظن من هديتها أو ما يتبعها فهكذا اجاءت هذه الاحكام ازالتنا لحقوق الله تعالى وحقوق العباد والله اعلم وصلى الله على محمد